بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر قبلة القبر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر